وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم, فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولا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 وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا عَلَيْكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ سَبَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا 119. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 110. ولولا فضه الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم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 117. سبحانك هذا بهتان عظيم 118. يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 119. ويبين الله لكم والله لہ مدی والم و تم لال